لا تقصطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة نوما ملكت تيمانكم ذلك أدناء لا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فاكلوه هنيئا مريئا ولا توتوا السفاء التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا مع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 وَرَبِّ لَكُمْ نِفْعًا فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ توصون بها أودين وإن كان رجل يورث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 خالدا فينا وله عذاب مهين والتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذانيات يانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فاعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهال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 وآتيتموهن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن ردتم استبدال زوجهم كان زوج مكان زوج إحدا إحداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا أتاخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم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 فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيت به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت إيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلي وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا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 الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتاما والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكة إيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويعمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموال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 أنظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبة والطاوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدا من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيلا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يوتون الناس نَقِيرًا أم يحسدون الناس على مَا آتيهم الله من فضله فقد آتينا آ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 آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا وانفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئا فإن صابتكم مصيبة قال قد نعم الله علي إذ لمكم معهم شهيدا ولئن صابكم فضل من الله يقول أنك لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بلا آخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل ويغلب فسوف نوتيه أجرا عظيما وما لكم لا ت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 ما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون النَّاسَ كَخَشْيَةِ الله أَوْ شد خشية وقالوا ربنا لِمَ كَتَبْتَ علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك من عند الله فما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 مبينا. وما كان لمؤمن أن يقتل مومنا إلا خطأا ومن قتل مومنا خطأا فتحرير رقبة مومنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أي يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مومن فتحرير رقبة مومنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مومنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتلق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 أنتم من قبل فمن الله عليكم فتبيّنو إن الله كان بما تعملون قبيلا لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أول الضرر والمجايدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ففضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلوا الله الحسن وفضل الله على القاعدين أجرا عظيما درجات منه مغفرة ورحمة وكان الله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 وكان الله عفواً غفوراً وَمَن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مُرَاغَمًا كثيراً وسعاً وَمَن يخرج من بيته مُهَاجِرًا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفوراً رحيماً وإذا ضربتم في الأرض فليس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ تقصروا من الصلاة إن خفتموا أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدواً مبيناً وإذا كنت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 من أنوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا أي يدعون من دونه إلا إنا ثم أي يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لا من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضللنهم ولا أمننهم ولا أمرنهم فلا أنا لنعام ولا فلا يغيّر النخل قلّا وما يتخيّل الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسران مبينا يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحت يلنها رخالين فيها أبدا وعد الله حقا وما نصدق من الله قيلا ليس بأمالك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 أن تتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيله إيش يذبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قدير. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا ولا وكان الله سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصشوداء.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 ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم دخلوا البابس سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم لنبئاء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليه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 إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات حلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد عن عنه واكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذاب نليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمؤمنون وقيمين الصلاة والموتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنوتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ولصباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصص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 المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فأأمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إنتهوا خير لكم إنما الله وإله واحد سبحانه أي يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفّ بالله وكيلا لا يستكف المسيح أي يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستكف عن عبادته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 أن تضلوا والله بكل شيء عليم